بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعد الكل عدلا لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا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 اقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهُ الى الهدى اتنا